وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنققن الله أنققن الله الذي أنقق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أردكم فأصبحتم من الخاسرين فإيه يصبر فالنار مسؤول لهم وإيه يستعتب فما هم من المعتبين وقِيَّبنا لهم قرنا فزينوا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا الشديدة ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله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 سجعلما تحت أقدامنا مجعلما تحت أقد من من الأسكليم.